Book two Astoindezmit Femenun Īpašības Ipašības vārdi trīs Alsifat Felefa Alsifat Teleta Vinai ir suns. هي لديها كلب هي لديها كلب سونس الكلب كبير الكلب كبير فيناي هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير هي لديها بيت, بيت. مايا ير البيت صغير البيت صغير فيناي ير مزا مايا هي. هي لديها بيت صغير Vinčs dzīvo viesnīcā. Hoa Jeskunu fundok Hoa Jeskun fi fundok Viesnīca ir lēta Alfundok Rahis Elfundok Rahis Vinčs dzīvo lētā viesnīcā. Hoa Jeskunu fi fundokhin Rahis هو يسكن في فندق رخيص. فينم هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. ماشينا إير السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. فينم إير هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن <تصفيق> هو يقرأ رواية هو يقرأ رواية رومانس <تصفيق> الرواية مملة الرواية مملة Viņš lasa garlaicīgu romānu. Huā jākraū rīvājā mumilla. Huā jākra rīvājā mumilla. Viņa skatās filmu. Hiya tu šāhidu filman. Hija tu šāhidu filman. Filma ir aizraujoša. Elfilmu Muthir Elfilm Muthir Vignas Katas Aizrauyoshu Filmo Hia Tushahidu Filman Muthiran Hia Tushahid filmen Muthiran Visit ww dot book two dot DE for the book and the texts.